ثم حرحب صورنا صورنا صور بعناضي ونا ونا فاعد وإكافة من المتسلمين لعظامه المحمد ومسلس ومين عنا مفجر نعضوها الأخرى لأما ثم قلنا الملايح ثم حرحب ثم قال بعناضي ونا فاعد وأن الملايح يجروا مجرور وأن الملايح يجروا ملايح سبحان الله عن جب السعباء تسجدوا علم ونحن نجد على الأجل من الله عليها فيها دولة رب العالمين اللامة الرجر وآل المسمعين وعلى المكرر الغبتني لأ المسر علينا رسول الله وما يعلم أن المسر لله وحيثان وحيثان وحيثان رحم العالمية والأقيمة آل لا الله لا الله كادي ملح وحجاج وحتى المشاتل حجاج المراد الحجاج المراد حتى اجاج فاعل مذكور الحمد لله وحتى المشاتل حتى عرف المشاتل معطوف على الحجاج والمعطوف على المرفوع مرفوع هنا ما كنا شفعا للانبياء ما كان معقول يا اخي الناس الناس فعل مرفوعه خطب الله عليه وعلى اخر فتش الانبياء فانبياء مرفوعه هاي بقى الانبياء معطوف على الناس والمعطوف بحذاه والمعطوف على مرفوع مرفوع خطب الله عليه وعلى اخر ما هو الشرط أن يطول عقل حتى أن يكون بعض من العقل فائد صحيح أن يقول الحرب بائد كيف؟ ألي صحيح أن يقول الحرب بائد مجال هذا الحرب بائد لا لا حتى هذا فإما من نبعد وإما هداء إما وأما وأم وأو أما بعض طل ولا ولكن لا حسب ما أقول لها لا إما هذه قاعده يعرضها بالتفصيل فاستننا قلنا قلنا تعرض كاشف بالتفصيل ن نن ونن نن هذا مشدر تشدر كانوا نن نن مشا عربيه من صدر النسيل ان عملنا بعده انما لا الا كان من ذلك هذه واحده هنا ذا زمانها الهضر وكان يظننني على ذا يظننني و... و... و... و... على الضيف هل هنا سؤال ضربي نحل من استثناء الضبي بني على راضقه عندي عباره نعم واين ما من وقت واين ما فدا والوا عاطفه قلنا ان معطوفه على ان السابقه وهي اشرح الشرح والتفصيل هنا فدا ان فدا اذا ايضا مستقر وانما تبقى تداولنا اذا عارف <تصفيق> كانوا 80 او ساعات 80 اللي طلبوا المشارك كان نذل قال أولاً ماذا ترى في عيالي قد برمت به يعني ابتريتون لم أحش عدتهم إلا بعداد كانوا ثمانين أو شادوا ثمانية لولا رجاء فقد قتلت أولادي كانوا ثمانين كانت الموضوع نعم نعم نبارك وصل لكسل ثانا نعم نعم نعم انفاشوا في شويه والواو اسم كانت أسمت. أسمت. كانت. أسمت. كان فظمره المتصنع يشكو قال درس كان كان ثمانينا ثمانين خبر كان منصوب على النصب الخيار يابته ان قال لك شوف انك قلنا قال لك شوف ثمانه يابته مثل لا ان يعني يعني يكون اشياء غير لانه اني ما اقول حقومش اعملها كذا نعم كانوا ثمانينا او سادو ثمانيه او قرقه بمعنى ذلك نعم نعم الشد نعم لان هذا يعني لك الكلمه اسم مو الوعيد او الحرب سميته كده تمام يا جماعه ده انا اسم كمان عفوا اتكلموا معايا انا اسم او صعب كانوا صعب انا فقط انا اسمي لما قال لكم انا طه او ترى انا قال حرف طاء حرف و حرف ما في انا خطه والنقطه في طه اثنين ثلاثه اا داوينه داوينه كان زيد او عمرو ظهروا زيد و عمرو او عمرو هذه الشكل ثاني وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ولان المبيه وإنا وعلى إننا نعذفه وإنا أحضر فيه وإننا أحضر فيه وإننا أحضر فيه وإننا أو إياكم وإننا ضمن أن نضي المتطلين يعسفون المحنى نصفف منه او ايات او حرف حرفيه ناطق ناطق ما اعرف بدنا نبني ايش ده الله ناطق نبني ايش اول نشعرني ولا, ولا مش الحياه ولا مما فعل ولا اش مش معطوه جايين انها عطل عطل. او هي رمز للنفس من يعني درسنا يعني عكس محل نسبيه على عيش ابن ما كان القطار يعني لا نسمى شرطه ان هي كلمه علامه الجر يعني لا الا بد لم نعمل ابتداء ان شاء الله نعمل تكهيد سمى التوكير سمى المنزل على هدى هدى هدى من الحكم المجلوب على وعلى من الجرد فسرى مقدرة على المنزل فعلى من الجرد أو, أو, أو حرب أرب. حرب أرب. في ظلال أو حرباب في ظلال جرى مجلوب فاحد. مبيل مبيل مبيل <تصفيق> مجلوب فعلا. أو هنا وش نصير نشهد كله لأجل شو له تتبيدات وقليل؟ إنه وإن أو إن يأكلنا على هدى أو بغلا يعني قلنا على هدى وظل جميعاً بشكل يعني على بواد شكراً شكراً بشكل خَيْرُ الْأَرْضِ قَشٌّ بِأَوْءٍ أَبْهَنِي وَشُكُفٌ أَوْ هِضَابٌ بِهَا أَيَمْنُنِي خَيْرُ الْأَرْضِ قَشٌّ بِأَوْءٍ أَبْهَنِي لله لو على حرف نعم شكراً اذهب أنت وأخوك اذهب تعالوا مبني مبني على م مبني على الشكر الشكر اذهب أنت هذا ها. ها ها انت تعمل الامر الان لو لا انا عندي لا عم برمي الموضوع ايش اول انت من لدي لدي حاله كل محله ايش احله في الاسل في ما يصير عندك في هذا برمي شيء عندك اذا أنت, من... انت كلها ضمير ماذا يا اخي انا اشعر بضع اللي إذا انت اذا انت وعاكم انت وشكي نعم انت وعاكم هذا ضمير اذا ضمير المنبصل ابو شكمه مبني عاكم شكم محله محل, محل نصد محل رافع فاعل انها عندك رافع المشؤولة لهاب نعم محل رافع اللي اذهب نعم لا هو اذهب هو يجي يجي يجي يجي يجي يجي يجي باعلها بارج ما ينكي ابداً فالأمر يجي خاصة بعد من الاله الوضع الى اه الى كان مخرج الابضع في ضمير المشكل وجوباً لا يرغب هذا بالتأكيد لا هذا عن ضمير النورس ان يشتركوا عن الربع فأكيداً للضمير المشكل فأكيد لأن المانع اذهب أنت أنت وأخوك هذا لمياء وذا انياء ونشكل ان ردا تاكيد تاكيد للضمير المستتر ان هنا و ان هو و, و... آه. آه. آه. اخوه على... و اخوه و هو معطوف على معطوف على الضمير المستتر المؤكد لانتم هنا ونعرف الاسم المرفوع مرفوع مثل علامه رفعه وهو ان هذه الاشياء الخمسه اخبروا أف... اخبروا كيف ما نحن متسقين لحاجتنا الى الاظهار هذا ما نقول مرتقين على ضمير رفع متصل اعطفت بابش الزبانين المنافسين هذا هناك مشيد ما بل امر منافي قال ابو النعيم جيد بل امرن من خرج عن كلمه الدراهم امرن من طاش من عطوف تعالى شيء ان المعطوف يشارك المعطوف عليه شاركوا في حكم الاعراب وخاله في الشاهد هذه لا تضرب بشيئا لكن امرا صار عندنا نظر في اعتبار ممكن بان في آخر زي أول فهر من المستفى يجب أن تخطيره عنها وزيدة محرومة بالنصول بلد نصول الله رفض الله لكن عامرا لكن لكن اقترار لكن عامرا عامرا نضط على زيلة ونضط على منصول بلد نصول الله رفض الله في أي شيء شارك المعطوذ المعطوذ عليه شاركه في إعراض وخالفه في شبكه في العارض و كان فوق الماء صح كان ذكر لا خالد ذكر نعم نعم لا نافعه عاطفه نعم كان ذكر لا خالد لا نافعه عاطفه خالد ناطر على ذكر وهذا والناطر على المروء مره ها ال مراد تو دیکھا والی چاہیے مرفعنا انا چاہتا ہوں ان یہاںوں تو صواب کر دیکھا دیکھا یا ربی بتا خدایا سب کا ختم نمي على تحسين محل الجرد هؤلاء الجايدين هؤلاء الجايدين هؤلاء الجايدين لا لابد من إعادة حرب الجرد نعم وعادة جرد وعادة جرد وجهش بز لينا أن نعيد حرب الجرد لأن لأن <تصفيق> <تصفيق> على ضمير <تصفيق> على ضمير المجهور ينفع من... حرب الجرد شو قلون دي دي دي <تصفيق> في الامتحان الشهير في الامتحان ترى لا تذاكر اشاورك تقول ما يزينون بها واختاروا ماء اما دخلين فايوجد ماء او شرب نعم واذا لديك بعضه فليكن جلمد فخذوا زينوا في وباروا وذكروا وقولوا ملك هذا وعرض خاضض وعود خاضر لدى عطل على ومير خضل لازما قد جعلات وليس إني لازما إذ قد أتى في النظم والنظر الصحيح المثبتة المالك يتجوز تقول ما ركو بك وجايد بل... هذا عندنا مجلازم أنت قلوا بجايد ولكن عند الآخرين يقول لك أم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح داب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ويكون بألفاظ معلومه وهي النفس والعين وكل واجمع وتوابع واجمع وهي اقع وراب تع وابص تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم اجمعين التوكيد. هذا هو الثالث من التوكيد النافر والعطف والتوكيد التوكيد التقوية التقوية في الشيء ويقال توكيد بالواق وتأكيد بالهمز تاكيد ابدال همزع للتاكيد ولكن أصببها توكيد هذا أحسن الله وإن كان كل منها لغة صحيحة لكن النجاب للقرآن هو أفصح توكيد فالله تعالى ولا تنقو الأيمان فعل توكيه التوكيد ينقصم إلى كشمين توكيد لفظي وتوكيد معنوي أما التوكيد اللفظي فهو إعادة اللفظ لفظه سواء كان إشم أو فعل أو حرف أو جولة فالإشم قام جيد من جيد وكذلك الفعل فمثلا خاما خاما او اضرب اضرب عمرا وكما قال ابن مالس فقوله في درج درج او حرف يقول نعم نعم يقول الشعب لا لا ابوء بحب بذنة انها اكلت علي موادق وعبود هذه الالفاة هذا التوكيد اللغري او الجملة بَوَرُ طُجَايْدَن بَوَرُ طُجَايْدَن فَتَكُونُ جُمْلَة هذا هو التوكيد اللفظي أما التوكيد المعنوي فهو هذه الألفاظ التي أشار إليها المتكلم وإيا النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكثر وأكثر وأبصر معنى أكثر معقول ان في انطباقي عليه كان وان طلب يراد به كما كتتع اجند بمعنى انكمش وانضم بابه الى باب تكتع التؤد بمعنى انكمش وانجمع بابو مع باب, باب. ويترك ويراد به كما حولا اشتع يعني تماما وابكى وطول العنق هنا ابكى بمعنى ان عرقه متوي وابصع ومن تفصد عرقا يقال للعرق المتصدع ابصح ويكون من تواضع اجما اول تقو جاء زيد نفسه هذا هو في الحقيقه اعاده النفس الى نفس الا انه بالمعنى والا زيد هنا نفسه زيد فهذا يا زيد نفسه فتاكني بالذي الا انه رفع اي اتهام باي من لان ان الذي جاء كتابك او جاء رسوله فكان ياتيك كتاب جه او جاء جي بمعنى جاءك كتاب جه او جاء جي بمعنى جاء رسول جه او جاء خبر جه فورد اهاله التوهن بما نؤكد انك قد جاء زيد نفسه مكانه جاء زيد عين ونفسه وعينه لا بد ان يشتمل على ضمن يشود على المؤكد كما بهذا المثال ثم النفس والعين لا يجوز تثنيتهما فلا يجوز لك ان تقول جاء زيدان نفساهما ولا جاء زيدان عيناهما بل تجمعها على صيغه اصله تقول جاء الزيدان أن بسهما جاء الزيدان أعجبهما وتأكيد بالرين والألف الحفاني لأن لا نهال التنمية أما العيد والنفس فيتجمع سواه كان بصيرة المثنى أو جنة جاء الزيد النفس جاء الزيدان أن بسهما جاء الزيدون أن بسهما وهكذا وك وكذلك أيضا كن فكن تقتضي الإحاق والشيوث جاء الخوم كلهم مدلا فإلى أبريد أن قلت جاء الخوم يحتمل أن الذي جاء معظمهم كما لو قلت جاء أهل مكة فقولك جاء أهل مكة يحتمل أن الذي جاء أشغرهم أعيانهم فقط أو أن الذي جاء علمائهم فقلت جاء أهل مكة فإذا وضعت هذا الاجتماع بقوله جاء أهل مكة كلهم فارتلع هذا التوحد الذي يخلق ويراد به أعيانه من الأسراب أو العلماء أو ما أشفى ذلك وكذلك أجمع جاء أهل مكة فأبن مالك يرى صحة التوثير لعامه والكثير من ماهله لانها لا تقتضي احاطه الشمول كما لا تقتضي اجمع وكم فالتاكيد التوكيد بكل اسماء ابلغ في احاطه وتشمول من عامتها فالعامه قد اطلق ويراد من الاشعريه ان ابن مالك وما الوافقه فهم يرون صحه التوكيد بعامه والله اعلم شكرا. اما الان فانا اترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح أسأل. نعم فسجد الملائكه كلهم اجمعون ساجدا شهر ما نعم الملائكه ساجدون منصوب انا اتفضلكم يتفضلون كلهم كلهم هذه توكيل نعم في كل شيء ما ما قرر عدم ترقم هذه الظاهره انا واجمع مثيبه توكيد للن ن توكيد ثاني ما قرر عدم ترقيمه الواو لانها واو ثانيه نيابه عن الضمه لانه من صوره صفه الله تعالى المذكر الشريف <تصفيق> انا جاء الزيدان نفساهما شمون هذا المختار أنفسهم على وجه ما فعل هذا صحيح طيب. أربع جغان بسم على الصحيح جاءت عنه من يعفت الزيدان لما فلناه لعرف ما عندك نام أقول لا الزيدان فعل أين أقو على أن طفل على ثنيابة أن ضمت لأنه كن فلنوني <تصفيق> نعم. أنفسه ما. أنفسه ما نعم. نعم نعم ايوه على خير مش نعم نفس اغوصونا غوصونا تكفي نعم نعم بطاطين عفوا نعم عارف نعم كيف ث جنتين اعطى شكولا كيف ث ثلثه متوسطه نعم ما ما فوق عليه انه حق المكان كيف ث الجنتين متلعش ممتلئ مرفوعه على اساس انه ملحق بالمتن هيابه كان هيابه على لان هو انه ملحق بالمتن كيف كان مطابقين في مطابقين ايه ومجرون على الجرح لان هو يعني لا مو جرحه قلت على جنب نعم منهم كان انه هو كان في الجنتين آتت عماري كلفة هنا توكيد ولا وشن يصرح توكيد شو كون الأقوى؟ لا يستطيع ها؟ شو كون لا ماهي ماهي وراء معنا ان يقول توكيد مثلا كلا وكلفة لا يستطيع تسل... ان تتصل لسرطون ونحتصل لعملية بطل... في المعاكد اي نعم هذا صحنا نتصل نعلم كلا وكلتا تأكيد لما قبلها بشرف أن تغافى إلى غني فإن أضيفت لها ظاهر ما صار التأكيد ليتني كنت صبيا مرضها تحمل للذلفاء حولا أكتعا ليته مثل صوت دمنا نصب الاسم الاسود نطاق حضر والنون لا يتาย وعين النون ظاهره في اسم ثاني ونون معل لنفسه سايده اسم لي كنت كان بالما والضمير المتصل اللي على الضم هل الوضع الاعرابي ايش امكانه كنت صبيا صبيا حضر كان منظور ضعن مرضى معت. ان لا نعم اليسرى تحملوني تحملوا الماض لا تحملني فعل المضارع ونون للوقايه ولي منصوب هيا مرحو تحملني ذال هاء اس كان لا تحمل نعم مرفوع على هنا الذال حسن ثاني لا احاولا حاولا نعم نون سبان الذال حرف يلا حاول حاول ان اكتع قول كده طيب هل استخرجوا كده النكره مدمكه يجوز بشرطين اول ان يكون المؤكد محدود بجنن والمؤكد من الفاظ الاحاطه شو بيقولوا يعني عند صوفي من يتزوجون بعد اما الدسيو ترى مين عامل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 وبدل البعض من الكل وبدل الاجتماع وبدل الغلط نحو قولك قام زيد اخوك واكلت الرغيف ثلثه ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس اردت ان تقول الفرس فاللف تف عبد زيدا منه تعالى كتاب البدل هذا هو اخر التوالد النعت والاضد والتوكيد والبدل البدل لغهن العوض قال الله تعالى اشى ربنا اي يبدلنا خيرا منها انا اننا الى ربنا راجعون يعني اشى ربنا اي يبدلنا خيرا منها إنا ان الى الله راجعون اي يعوضنا فالبدل وذلك كما ذكر الفقهاء ان ده هو مبادله مال بمال اي معاوضه مال بمال اما ماذا في خلاف بل بدل التابع المقصود بالحكم بلا واشطه هذا هو البدل البدل والتابع المقصود بالحكم بلا واشطه فكون التابع المقصود بالحكم يخرج الناس ويفرج العقد ويفرج التوكيد فان ان انات يفرج الهنات والتوكيدات واما العقد فيفرج بلا واشطه يفرج التوهنات فاذا قلت جاء زيد العاقل فانك تقول له راك يقول لك جاهل انما العاقل مكمل للجي فلا وصح أن يكون بدأ لأنه مكمل أي وصف وصف للموصوف الذي هو زيد بخلاب قولك جاء زيد أخوك فأخوك المقصود بقولك جاء زيد هو أخوك هذا هو المقصود بالحكم ما هو المقصود بالحكم زيد إنما المقصود مجي أخوك فقولك جاء زيد العاقل فالعاكن مكمل لا انه مقصود بالذات وكذلك التوكيد جاء زيد نفسه نفسه تاكيد اللي جاء فهو مكمل ردا لايهان اي ان يعلن ان الذي جاء كتابره او خبره بخلاف هؤلاء جاء زيد عفوا فالمقصود هو عفوا فبا ما نه التابع المقصود بالحكم اما النعت التابع المقصود غير الحكم بل مكمل لمنعوطه وكذلك العطف وكذلك التوكيد وقوله ربنا واشفق يخرج العطف لان العطف تابع للمنعوت عليه بواسطه الواو او احداث فواصله ان كان بالواو احداث فواصله قالا على نيه التكرار الان جاء زيد عمرو يعني جاء زيد وجاء عمرو وان كان من نوع كتاب بطل ولا وياك فان تنفي عن الاظن وظيفه الثاني فالمقصود بالحكم الثاني ما جاء زيد بل عمرو لا تضرب خالدا لكن 암را وما اشبه ذلك ويقول ابن ملك في تعريق بدل التابع المقصود بالحكم بلا واشطة هو المشمى بدلا فقوله إذا أبدل شم من شم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه أي أن الإشم يبدل من الإشم وكذلك نظيره الفعل فالفعل يبدل الفعل من الفعل كما يأتي والبدل أربعة أخشان بدل الشيء من الشيء ويقال له بدل الكل من الكل وبدل الاشتمال وبدل بعض من كل وبدل الغير هذه اربعه اما الاول بدل الشيء من الشيء او بدل الكل من الكل ابن مالك لا لا يوافق على صحه تشنيث بدل كل من كل يسمى هذا صائل القشم بدل الموافقه او بدل المطابقه تعالى مشميه بدل شيء لشيء شيء لشيء لا ينجز لكن بدل كل من كل لا او بدل ما يقول ما لا يصح يقال بدل كل من كل ماذا عليك يقول لو كلنا بدل كل بصحه بدل كل من كل لا لاجل ان يكون الله لان لفظ كل تكون ذا اجزاء تكون ذا اجزاء والمبدل به ذا اجزاء لان لفظ كل تقدر التبعيد فاذا قلت كل دل الان هذا فقط وهذا فقط مجئته بقول المقترين الاحاطه والشمول جاء القول كلهم فلو غل كلهم تدل على التبعيه من قول هاه وها وها وها من مجموعه ادميه فهو لا يجد اي قال بدل كل من كل يقول لو قلنا بهذا للازم ان يكون الله سبحانه وتعالى لا اجزاء فلا ينبغي اذا ابدل اسم من اسم من اسماء الله نقول مثل قولي وَمَا نَقَمُ إِلَّا أَيُّهُمْ بِاللَّهِ الْعَزِيِّجِ الْحَمِيدِ الحميد الله الذي له الحميد الله فإذا قلنا أنه بدل نجم أن يكون ذا عجّا والله منجبنا على هذا لكن هذا قد لا يريد في كل وجه منذ الورد هو ذا عجّا إنما يقول عم تشجد بلد ببدل الشيء ولا بأس ولهذا هو يقول في شميه في الألفية وفي كتبه بدل مطابقة لأن البدل مطابق للمبدل منه وليش أنه ذا أجهاء والمبدل منه ذا أجهاء قد يكون وقد لا يكون فبدل الشيء من الشيء ظابطه أن يكون الثاني عين الأول هذا ظابطه أن يكون الثاني عين الأول والمقشود هو الثاني فتقول جاء جيد أخوك أخوك هو عين جيد فهذا بدل كل من كل هو بدل الاجتماع ايه بدل الشيء من الشيء ما هو بدل الاجتماع بدل الشيء من الشيء اذا قلت جاء جيد أخوك لأن الثاني هو عين الأول سواء بسواء والغرض منه هو ذكر المو... البدل لا للمبدل منه ونه ضائعه كياء اروبهن الاحتواء هذا والثاني والاجتماع ان يكون الاول مشتمل على الثاني قالوا ويجوز العكس ومعناه يعني ان يكون الاول محيط بالثاني ما بينهما نوع علاقه يقول الخليل تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال في قتال بدل من الشهر الشهر مشتمل على وقوع القتال فيه فإن القتل فإن القتال وقع في هذا الشهر فهذا الشهر يوجب منزله الاشتمال على مجموعة حصل فيه من القتل ف وضابط ان يكون البدل المشتمل على المبدل منه الاول او المشتمل على الثاني وقد يجوز العكس اي يكون البدل المشتمل على الاول نقوله ثوباً جيد فوهو ثوب المشتمل على شيء لان جيد لا يشمله فتقول لعن جسم جيد كله فقال هذا البدل صار مجتمع على المبدل منه قالوا هذا يدل على أنه يجموز أن بدل الاجتماع شواء كان من جهة البدل أو من جهة المبدل منه وبدل بعض من كله هذا هو الثالث وضابطه أن يكون البدل بعض من المبدل منه مثل أكلت الرغيظة ثلث جول اكثر رغيبه في الذرور الذرور بدلا من الرغيب وهو بعض من الكل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون قال ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يلقى اثاما يضاعف قالوا النضاعه بدلا من يلقى ابدل الفعل من الفعل وتؤول الايه غيرها على حسب اراء المفسرين في دلاله المعنى هذه اقشاه من البدل ثم ايضا نعرف ان البدل يجوز ابدال الظاهر من الضمير اذا كان محيطا به فتقول مثلا من بقوله تعالى سنعيدها سيرتها الأولى نعيدها الهضمير الناس يكون في محل الصباح الأولياء سيرتها بدلا من الضمير وكذلك تكون لنا عيدا بدلا من تكون لنا من الضمير فيه لنا ابدال الظاهر من المضمن وهذا عجائذ وكذلك ابدال الماء المعرفه ابدال النكره من المعرفه هل يجوز ابدال النكره من المعرفه ضمن من حاجه شيء لهم جمل النعرب ان نشر من النعرب نفينا ومن القول وتعالى فلن نشع عن الناس يا ناسيه كذلك ناسيه بدل لنشع عن الناس من ناس يا معرضه ناسيه نكر وقال انه بدل من الناس المعرضه واستدل بهذا قال هو اختلف النكره أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح أهلا أذنى الصراط المستبيل صراط الذين أن أنت عليهم أذنى هنا أبديد أبديد دعا الدعا دعا دعا لأنه من أسفل إلى أعلى نعم هذا الدعاء و... نعم مبني مبني على ما, ي... ما يجزم به مضارع و... مضارع هو... السكون نعم ذي ذي حد حق... حد حق العلم نعم يعمل للدلاله عليك سبح الله على علينا اننا هو ضمير متصل مبني على السكون في نص محل نصب نسب على المحليه اذا من بلاي صراط ففعل ثاني المستقيم صفه للصراط المنصب على مرو اسمه منصوب على نسبته الظاهره سواء المشتق اسم فاعله هذا بدل من الصراط الاول بدل المكتوب او لا بدل هذا من بدل كل من كل ساداتنا وا المستقيم وا بلدنا ان شاء الله رب والذي يشوص ركابنا و بلدنا مبني على اليقين على الياء الذين لا جنب محل جنب الله ا سنعيدها سيرتها الاولى شيء يستز ايش سين يستخف استخف الاستخلاص شيء حرتم دي استخير طلب ترتم دي شغله هو انه يبغى من رو لي تجوله يقولها رسكونا نحلو سنعيدا شيرتها شيرتها شيرتها بدل من الدمير هنا اخبرو بدل من الدمير هنا بدل من الدمير وعلى نتنشبه شيرتها الأولى ايه؟ ايه؟ شيرتها الأولى ايه شيرتها نبقى هنا. ترهبني شيخنا يقول: "هؤلاء نعم". يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وأنا كرمشوه". وأنا كرمشوه. أنا بس كنت أتذكر. أول ألف منع عن دورياء لأنه شيء. في كل دار من البلاد. إله على الناس حين في البيت والاستفاء إليه شليله لله لله <تصفيق> لله دور دور انم انم ذكر جل جلاله اسمه القديم ان ترى في طيبه او لا على الناس انا الناس كانوا على ضروره الناس في ضروره هران كلها سماحيه اتجو اتجو <تصفيق> نبت ده ايش هذا ده؟ دياره اللي كان ده من ده بيقول لك يوم ما قلته من الاخر ما زوردنا والله ما انا ما 5000 صباح ما استطاع امن من بدا شو موضوع بدا شيء موضوع انا على الشغل محل لو قال ما يعني شر انا قاعد يعني بدل الناس بدل الناس عايش من اكثر من دول انا بقى انا ضابط يعني ايوه ايوه نفعل سيد ابنك فاشل فينا من يريد المتاع ولي الملك جيد جيد هاي لا علم بدل ميقاية. بدل المجلد. بدل نجي بقدر اشمالي نعم نرجو بدل نينا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرع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 والتابع للمنصوب وهو اربعه اشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل بابنا شبهه الاشماء المان باب الاشماء المنصوبه هذا من اضاره الشيء باب الاشماء المنصوبه والمسلم رحمه الله سلك في هذه المقدمه طريقه التصيين فاره و طريقه فالظوري فارق النضراء وهي كان المؤلفنا الغالب عليه طريقه الظوري هذا هو الاغلب سلك مسلك الكوفي منها انه يؤبد عن حروف الجر بحروف الخض وهذه طريقه الكوفي ومنها انه يفول في الامر يقول الامر منجون من اداء ما في مبني على الشكور وهذه طريقه الكوفي وaminna an mujal al nawasib al qansi bi nafsi al abi amrud marra wa ayy tariq al qudiyyin amad an taqul hatta yarja layd fa 'inda al qudiyyin yarja al mudara al mansub bi hatta wa 'inda al fusiyyin yarja al mudara al mansub bi amr marra wa wujuban ba'da hatta